م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه د ي ص س ا ء الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير ا ل م غ ض و ب ا ل ص ض ي ل ه ا ل ب ك ت و ر محمد ر ا ي ع ق ل و ن و ل و و شركه الهدى فتنة تصيمن الذين شركه دعويه ل م غير ل ربحيه ا ذات إن م ق م و ن اجتماعي